فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلَوِيَ أَيَّامَ إِذِ الْمُكَدِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَى وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتَهُ وَإِلَوِي